Book two Chatterdeset I dva Itnane u <stutjuk> Itnen Razgledavanje Grada. Ziara tu medina Ziara tu medina. Je li tržnica otvorena nedjeljom? Hel juftahu suq jevma l-ahadi min kulli isbu'r? Hel juftahu suq jevma l-ahad min kulli usbu Je sajam otvoren ponedjeljkom? hal tuftahu daru l-ma'aridu jevma l-ethnein min kulli isbu'r? Hel teftahu daru je li izložba otvorena utorkom? Hel juftahu lma'rad jevma thalatai min kulli isbu'r? Hel juftahu lma'rad jevma thulatai min kulli usbu'r? Je zološki vrt otvoren srijedom? حديقة الحيوان يوم الأربعاء من كل اسبوع هل تفتح حديقة الحيوان يوم الأربعاء من كل أسبوع؟ يلي موزي أوتباراً چتفرتكم هل يفتح المتحف يوم الخميس من كل اسبوع هل يفتح المتحف يوم الخميس؟ من كل أسبوع ليا أطناكم هل يفتح المعرض يومجمعة من كل اسبوع هل يفتتح المرض يوم الجة من كل أسبوع اسم فافة هل يسمح بالتصوير؟ elju s mahu se platiti ulazhel jeđeb da faro umi du hul el kolika je cijena ulaznice mehi je duhul mehi je الدخول بوستو ايلى popust za هل يوجد تخفيض للمجموعات هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل, يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للاطفال هل يوجد تخفيض للاطفال popust popust za studente Ali yujad takhfidun litalaba Hal yujadu takhfid Kakva je to građevina Ma hada mabna Ma hada mabna Koliko je stara ta građevina كم عمر هذا المبنى كم عمر هذا المبنى كوي ساغراديو تو غراجيفينو من قام ببناء هذا المبنى من قام ببناء هذا المبنى مينه زانيما اركيتكتورا اهتموا بالهندسه المعمارية. أهتممو بالهندسة المعمارية. مينة زانيما أميت نصد. بالفن. أهتممو بالفني. مينة زانيما سليكارستو. أهتممو بالرسم. أهتممو بالرسمي.